سورة القصص. بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبا موسى وفى فرعون بالحق لقوم يؤمنون رونَ على في الأض وَجعللَ أَهه شعي يتَضِفُ طائفَةَ مِنهُم يسَضف طائِفَةً منِنهُم يُذَبِح أَبَنأَهُم وَيستحين سأَهُم إِهُ كانَ منِن المُفسِدين ف فِي الأرضرضِ وَن جَهُم أَئَّ تَنَجَلَهُم الوارِثين وَنُمَكِنَ لَم فيِي الأبض وَنُرِيَ فِي ال الرعونَ وَه مانَ وَجودَهُ مَا في الَّ وَلا تَخَافِي وَلا تَحزَنِي إِ رهُ إلَك وَجاعلُهُ منِن المُسَلين فَْلتَقَطَهُآل في الرونَ لكُونَ لَهُم دُ وَحَزَنَ إِ في الرعونَ وَه خاطئين وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد امي موسى فارغا إِنْ كَادَتْ لَتُبَدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وَحَضَّرْنَا عَلَيْهِ الْمُرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّ لَكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه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 وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لَيَقْتُلُونَّكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي سَقَوْنَا وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَا مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرَّعْىٰ وَأَبُونَا شَيْخٌ كبير فَسَقَالَهُ مَا ثَُّتَ وََّ إِلَ الظّلِّ فَقَالَ رَبّ إِ لِمَا أَزَللتَ إِلََّْ مِنْ خَيرِي فَق فَجَ أَتُ يِحْدَهُ مَا تَمْشِي علىى التِحان أجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبا تستأجر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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ أَنَسَمَ جَانِبَ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي بخبر أو جذوة مِنَ النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة في البقعة المباركة من الشجرة أي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 مِنَآامِنين أصلْلُك يدك في جَبكَ تَخرجَ بَضأَ مِنْ غَيرِ س وَظمُم إلَكَ جاحكَ منِن الله فَذَانكَ بُرهانانِ مِبكَ إلَ ف الرونَ وَمَلَائه إِهُم كَوا قَوْم فَاسِقين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 قال سَنَشُددُ عَضُذَكَ بأَخكَ وَنَجَالُ لَكم سُطنا فَلَا يَصلِلونَ إلَكُمَا بآياتتِناأَتُمَا وَمَن التَّبَعكُمَ الغَالِبُون ف هذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إن يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَجَعَلْ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسى وإن من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذنا هو وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين وَجَعَلْنَاهُمْ ائِمَّتًا يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَاتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنْ الْمَقْبُوضِينَ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 وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إذ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّنَا آَشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ تَثَاوِيًا فِيهِ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 مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا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 قَالَّ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا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 اهل نصل مدن الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون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 قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ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 الصيرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر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 الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ